119. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا 110. يوم تكون السماء كالمهي وتكون الجبال كالعهي ولا يسأل حميم حميما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 وفصيلة التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاء نزاعة للشواء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 121. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين 122. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا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 122. وما للذين كفروا قبلك مهضعين 123. عن اليمين وعن الشمال عزيم 124. أيطمع كل مرء من منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا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 يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم كأنهم إلى نصب يفضل خاشعة بصرهم ترحقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم كأنهم إلى نصبي يفضون خاشعة الناس صارهم ترهبهم